الصباح وريح مسحوق النظافة الصباح وريح مسحوق النظافة أجمل أشياء الحياة اللي نظيفة اسكبوني في ممرات الضيافة قطرة تطلع مع الباب وحفيفة التدحرج بين مده وانعطافة لين يسكبها على الشارع رصيفة مرها طير وروى منها جفاف أو بقت في الأرض وآخرها قطيفة في الربيع المنتلي خمر وخراف كل غانيه فراشاته رفيفة أرقص العالم على وزنه وقاف بيتني كنت أعرف أرقص يا حنيفة يا أنا محتاج جدا للسخافة أرهق في نفسي تفاصيلي الكليفة أحفظ التاريخ وأحلم بالخلافة ولا نبي ثاني ولا نبي خليل يا أنا محتاج جدا للسخافة أرهقت نفسي تفاصيل الكليف أحفظ التاريخ وأحلم بالخلاف ولاني بيثاني ولاني بالخليف شاعر تضحك كفافة من ظفار أكذب من الصدق في بسمة مضيفة يا هلي طموحاته كفافة زوجه ومنزل وأطفال ووظيفة علموا عني بني عم الصحافة أصغر الشعب أكبر من أكبر صحيفة لو بذل هالجيل عدله وانحرافه ما بلغ مدي ولا حتى مصير